بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أبراتها ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر